له ما في السماوات وما في الأرض وهو العليم العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض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 وكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ مَن كَانَ حَوْلَهُمْ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ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 يَا بَنِي سُوءٌ رِزْقَنِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُهُ نُحَوَّلَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وصينا بِهِ وَمَا مَنَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يشاء بَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِهِمْ سَمَّلْ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابًا مِّن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فإِنَّ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يَظْهَرُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي بشروا الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قُل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يتقرف حسنة نجد له فيها حسنا ان الله غفور شكور أَمْ يقولون افترى على الله كذبا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 وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ وَآتُوا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ سَيِّئَةٌ, سيئة مثلها.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 وَمَنْ يُظْلِمُ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ من بَعْدِهِ مَتَرَضَّىٰ لِمِنَ الَّذِينَ لَمَّا رَأוُوا الْعذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِن سَبِيلٍ مَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الْعَذَابِ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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنْسًا وَيَهَبُ بَيْنَهُم رَّحْمَةً إِنَّ أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهَ إِلَّا مَثَلًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ